بسم الله الرحمن الرحيم لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأنستغفر ربك ثم توب إليه يوم تستعقم متاع حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ سُخْرٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُحَادِ إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَذُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ Innama antenadiru Allahu على كل شيء وكيل. Amiakulun afterahu kulfaatu بعشر سور مثله مفتريات ودعو من استطعت من دون الله انتون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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَنَاهَىٰ شَهِيدٌ ۗ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ عِيسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكن في مريته منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمن ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم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 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 فعُمِيَت عليكم أنُزِمُكمها وأُنتُلَها كارهون وَيَا قَوْمِي لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَمَنْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ فُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ملأ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا منه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 حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك, وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن dan saya kira untuk bersama Allah dan men膨erne sebenar Allah kami naar Allah terima kasih dan dia terhadap pantry di mana terhadap وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 Qaula Inni aishadu Allah wa aishadu anni bari'um mma tu shirkun min douni fakidouni jami'ah thumala tak ada kecuali Allah yang mengambil nasihatnya. Innalaihullah pada jalan yang lurus. Jika engkau berlalu, maka aku telah mengetahui apa yang kau lakukan. Dia akan menghukummu dan tidak وإن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَالِيمٌ أَوَاهُ نِبْ يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتِينَ عَذَابٌ وَيَرُمَ رَدُّ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إلي ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي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 فَاسْنِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَن رَآكَ إِلَّا مَن رَآكَ إِنَّهُ مُصِيبٌ وَمَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ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 وَأَمَنَ الَّذِينَ سُئِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوهُ فلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّنَا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطوى إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار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 وَكُلَّنَّ قِصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِي الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَا كَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ